لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجله الن فامسكوه الن بمعروف أو فارقوه الن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله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 وَذِي جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا إِسْنَٰٓءٌ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَاءِكُمْ إِلَّا أُوْتَبَةٌ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٌ وَلَا إِلَٰٓٓإِنَّهُ لَمْ يَحْضِ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 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويرظم له أجرا